ستة. استمع إلى النص ثم اقرأه واكتبه في دفترك. كيف نصلي صلاة التراويح؟ قبل يوم من بداية رمضان ذهبت مع جدي إلى المسجد لصلاة التراويح. أولاً صلينا السنة أربع ركعات قبل فرض صلاة العشاء.